بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بله أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن التقينا مره اخرى على مائده شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من خلال كتاب الشفاء الامام القاضي عياذ رحمه الله تعالى وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن الخوف من الله سبحانه وتعالى وبينا ان اشد الناس خوفا هم الانبياء ثم الامثل فالامثل كما بينا ان الخوف من الله سبحانه وتعالى هو مفتاح تقوى الله هو مفتاح الخيرات مفتاح كنوز دنيا وأخرى كما قال علي رضي الله تعالى عنه الخوف من الجليل يعني أن من أبرز سمات التقوى ومعاني التقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى لأن من خاف الله عز وجل أمنه الله عز وجل من, من كل مكروه دنيا وأخرى يعيش الطمأنينة ويعيش السعادة ومن لم يخف الله سبحانه وتعالى فلا سبيل للطمأنينة إليه ولا سبيل للرضا والراحة إليه ولكنه يعيش دائما سخطا ويعيش دائما حرجا ويعيش دائما ضنكا والعياذ بالله نسال الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يخافون الله ولا يخافون غير الله سبحانه وتعالى أما اليوم فقد انتقل بن القاضي رحمه الله تعالى إلى فصل آخر وهذا الفصل يتناول فيه صفات الأنبياء ومراده بذكر الصفات الأنبياء في هذا الكتاب بالذات المخصوص بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إبراز مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء وأن يقول لنا إن ما تفرق في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصفات فقد اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن الكريم حدثنا بجملة ومجموعة من صفات الانبياء عليه الصلاة والسلام وتلك الصفات كانت بارزة واضحة في سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اعلم وفقني الله وإياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق وجميع المحاسن هي هذه الصفات لأنها صفات الكمال والكمال والتمام البشري والفضل الجميع لهم صلوات الله عليهم إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات يعني أن هذه الصفات التي صربناها وذكرناها هي من صفات الانبياء عليهم الصلاة والسلام يعني تحلوا بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزكاها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتخلق بها فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن مثال للثمثل بهذه الصفات لهذا يقول اعلم وفقني الله وإياك هذا ذأب المؤلفين والعلماء أنه يدعو لنفسه ولمن سمعه ولمن قرأ كتابه يدعو له بالتوفيق يدعو له بالسداد يدعو له بيجأر بي إلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليه وإلى من قرأ وسمع كتابه أن صفات جميع الرسل جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق عطاهم الله سبحانه وتعالى كمال الخلق إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست فيهم الصفات التي تعوق دعوتهم تعوق التبليغ من الله سبحانه وتعالى للعباد فالله سبحانه وتعالى يعطيهم من الصفات ما يجعلهم قادرين على تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى كذلك حسن الصورة ما يبعث الإنسان إلا على أجمل صورة في قومه أحسن الناس في في زمنه وشرف النسب ايضا من الصفات التي امتاز بها الانبياء عليهم الصلاه والسلام ان الله عز وجل يختار سلالاتهم يختار لهم آباء وامهات يختار الله عز وجل لهم انسابا كما قال هرقل لابي سفيان وكذلك الانبياء تبعث في انساب قومها لما سال ابا سفيان وقال له كيف نسبه فيكم قال هو دون سب يعني اي دون سب شريف قال كذلك الأنبياء سُبعت في أنساب قومها أي في أشراف في أشراف قومها وحسن الخلق كذلك الشمائل ذاتية الشمائل المعنوية يعني الشمائل الفئالية والخلقية وجميع محسين هذه هي هذه الصفات أي هي هذه الصفات التي ذكرناها لك هذه الصفات التي ذكرناها لك هي صفات الأنبياء لأنها صفات الكمال ويقصد بالكمال هنا الكمال البشري والكمال والتمام البشري يعني أعلى ما يبلغه البشر في, في صفات الجمال وفي صفات الكمال وفي صفات الخلاق هي ما بلغه الأنبياء عليه الصلاة والسلام ثم قالوا ولكن ولكن الله فضل بعضهم على بعضين نعم الأنبياء عليه الصلاة والسلام في منزل عالية ولكن هذه المنزلة منزلة الأنبياء هي منازل منزلة الأنبياء هي منازل أيضاً يعني يتفاضلون فيما, فيما بينهم لا ينزل أحدهم إلى مستوى عامة الناس أو لا يكون كأحد الناس ولكن في منزلة الأنبياء التي هي منازل كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد خسرناهم وقالت تعالى ولقد خسرناهم على علم على العالمين خسرناهم على علم على, على الاولى بمعنى مع خسرناهم بالعلم مع العلم خسرناهم علما ماشي خسرناهم هكذا خسرناهم عن علم بعلم مع علمين على العالمين فعلى الثانيه للتعديه وعلى الاولى للمصاحبه للمصاحبه نعم ولقد اخترناهم على العالمين يعني أنهم مختارون ومصطفون عن سائر العالمين ولكن فيما بينهم يتفضل عليهم الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ثم قال في آخر الحديث على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام طوله ستون ذراعا في السماء. هذه صفة آدم عليه الصلاة والسلام أنه ستون ذراعا في السماء يعني طوله ستين دراع ثلاثين متر وعرضه سبعة أدرع عليه الصلاة والسلام يدخل اناس الجنة على هذه الصورة على هذه الضخامة البشرية وعلى هذه الكمال تمام البشري على صورة أبيهم أدم عليه الصلاة والسلام كانهم, ليلة كأنهم القمر ليلة البدر وفي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم رأيت موسى فاذا هو رجل ضرب رجل اقنى كانه من رجال جنؤه النبي صلى الله عليه وسلم يقول رايت رايت يعني رأى راه الله عز وجل ليله الاسراء والمعراج الانبياء عليهم الصلاه والسلام فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستخرج كنوز الاسراء والمعراج حتى توفاه الله الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج شيء عظيم جدا لا يستوي به ولا يوم ولا سنه ولا شهر ولكنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج من هذا الكنز يستخرج من هذا العلم حتى توفاه الله سبحانه وتعالى رايت ليلة اسري رأيت ليلة ليله اسري بي الى هذا رايت ليلة اسري بي اتلقى يعني العدد الكثير من الخير الذي استخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحله المباركه مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت موسى رايت موسى فإذا هو رجل ضرب معنى ضرب رجل متوسط ليس بنحيف وليس بمطهم ليس رجلا فيه لحم كثير وليس رجلا نحيف يعني لاصق بالجسم ديالو يعني الجلد ديالو ولكنه كان متوسطا في الرجال هذا هو الضرب رجل ضرب اي متوسط في الرجال لا نحيف ولا ضخم رجل أي الرجل هو الذي كان له شعر فيه ليس في ليست فيه جعوده وليس فيه السيول أو الانبيات فيه نوع من الجعوده الجعوده القليله ولكنه لم يكن جعدا ولم يكن سبطا أو سبطا لم يكن لأن الشعر ما أن يكون سبطا كأنه أزرار كأنه خيوط لو أردت أن تعوده لا وإما أن يكون جعدا قططا يعني بعضه داخل في بعض والأفضل هو الوسط أن لا يكون هكذا ولا هكذا وأن يكون في نوع من الجعودة يعني نوع من الجعودة البسيطة وليس الجعودة التي هي القطة فإذا بموسى عليه السلام والسلام هو رجل فيه شيء من الجعودة التي لا تعب ولم تصل إلى درجة القطة أقنى أقنى يعني رقيق هذا الأنف شيء من الحديداب شيء من الحديداب في أنفه كأنه من رجال شنؤة قبيلة يمنية أزد شنؤة قبيله الأزدية الأزديون فهذه القبيلة يعني معروفة بهد بهد بهذه الصفات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه واحد من, من هذه القبيلة من رجال شنؤة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير فاذا هو رجل ربعة كثير خيلان الوجه خيلان جمع خال الخال, الخال هي نقط سوداء في الوجه ويمتلح بها ويستملح بها, بها فإذا عليه الصلاة كثير الخيلان يعني فيه أكثر من خال في, في وجهه عليه الصلاة والسلام أحمر يعني يميل إلى إلى إلى إلى إلى حمرة كأنما خرج من ديماس حديث خرج من الحمام ديماس هو هو الحمام المغتسل يعني يبرز من وجهه لمعان كأنه خرج من من الحمام نقياً نظيفاً عليه الصلاة والسلام وفي حديث آخر وأنا أشبه ولدي إبراهيم به وفي رواية أخرى ورأيت إبراهيم فإذا هو أشبه بصاحبكم ورايت ابراهيم فاذا هو اشبه بصاحبكم شو أنا هو صاحبهم هو, هو هو هو يحدث عن نفسي قال رايت ابراهيم فهو إذا هو يشبهني عندما يقول يشبهني قال اشبه بصاحبكم صاحبكم قلبوا عليه فينا هو قلبوا على صاحبكم فينا هو انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو الأنبياء السلاله التي خرجت منها هذه المجموعه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من من موسى وعيسى وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم اشبه الناس باشبه ب... الناس بإبراهيم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث اخر في صفه موسى كاحسن ما ان رائن من ادم الرجال هنا يبين اللون الحديث الأول ما فيه لون ما قال اللون ديال سيدنا موسى عليه السلام وساونا ما قال تكلم على الدخامه نحاله. هو ضرب من الرجال وتتكلم على الشعر ولكن لم يتحدث عن اللون ك عن لون عيسى عليه الصلاة والسلام ولكن هنا في رواية آخر قال كأحسن ما أن ترى من أدم الرجال أدم الرجال أدم جمعه آدم لأن فعل يجمع لأن أفعل يجمع على مدى فعل الصفات التي جاءت على أفعل تجمع على مدى على فعل كأحمر وحمر وأعراج وعرج وأبكم وبكم وأعماء وعمي وهكذا آدم أفعل من, من ماذا؟ من الأدم وهو لون الأرض وهو لون الأرض آدم الشخص الذي كانت فيه هذه هذه الصفة فإذا هو أحسن ما أنت رائن من أدم الرجال يعني أنه كان يضرب نحو السمرة كان لونه يضرب نحو السمره إذا كان لون عيسى يضرب نحو الحمرة فلون موسى عليه الصلاه والسلام يضرب نحو السمره يعني نعم كأحسن ما انت ترأي من نزمي الرجال وفي حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا إلا في ذروة من قومه ويروى في ثروة أي رثين ومنعتين من قومه بعد نبي عليه الصلاه والسلام عن قصته أو أنه وهي أنه كان عليه الصلاه والسلام وعيت إلى قومه وكان فيهم ضعيفا فكانوا يهجمون عليه ويحاولون النيل النيل منه عليه الصلاة والسلام بل يريدون الاعتداء على على ضيوفه فقال لهم من شده التحسر لو أن لي بكم قوه أو أوي إلى ركن شديد لو أن لي بكم قوة أن لو استطعت أن قاتلكم لقاتلتكم لكن لا غلب أو أوي إلى ركن شديد أي إلى من يحميني ويدافي عنه النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا الكلام من سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام قاد رحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل الركن الشديد الذي يستند إليه لوط هو الله عز وجل الذي أهلك أولئك القوم ودمرهم في الصبح أليس الصبح ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على القصة كاملة قال ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في ذروه من قومه إلا في منعة وعصبة أو عصابة أو جماعة قوية من قومه يعني يدافع عنه وينافع عنه والدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث الله عز وجل في منعتين منعه من قومه الذين هم قريش ومنعه من أهله الذين هم بنو هاشم فقريش هي القبيلة الكبيرة التي يقام لها ويقعد في جزيرة العرب في, في زمان بعته الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فهو في حماية كبرى حماية الكبرى لأن القبائل الأخرى ما تستطيع أن تناوج قريش. ثم في منعه اخرى بعد هذه وهي بنو هاشم الذين دافعوا عنه ضد قريش انفسهم هي ضد هذه المنعه الاولى التي تهابها القبائل الاخرى فكانت بنو هاشم يعني استبسلت في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها وصبره وصبره وصبرها معه في شعب ابي طالب او في طالب مدة من السنين يعني سنين طويلة فما بعث الله نبيا بعد رسول الله بعد لوط عليه الصلاة والسلام لا في منعة من من قومه يعني استجابة له كأن الله سبحانه وتعالى استجابة لاضطرار لوط عليه الصلاة والسلام الذي قال لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد وحكى الترمذي عن قتاد ورواه الدار قطني من حديث قتاد عن نس. ما بعت الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم يقول أنس ما بعت الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت حسن الوجه لأن الوجه يجتذب ماذا يجتذب الجالسين يجتذب المخاطبين حسن الصوت لأن الصوت هي أداة التبليغ هي التي تؤثر في القلوب هي التي تفعل فعلها في ماذا؟ في, في قلوب السامعين قال وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسنهم صوتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا وقد رأينا نماذج من المشركين قبل المسلمين الذين يستمعون ويتسمعون لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يستطيع أن يبتعد عنه رغم كفرهم به وتكذيبهم إياه ولكن ذلك الصوت وتلك الكلمات الرّبانية تجذبهم فيستمعون إليه طول الليل في فيستمعون إليه طول الليل فيلتقي بعضهما بعضًا ويتألمون ثم يعودون مرة ثانية هذا اللوم ما يستطيع أن يمحو ذلك التأثير وأن يبعد ذلك التأثير في قلوبهم فعادوا مرة ثانية للاستماع من جديد وهكذا أما إذا تحدثنا حددت عن عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتأثريهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن البحر حرج وفي حديثه رقله وسألت عن نسبه فذكرت أنه فيكم دون سب وكذلك الرسول تبعت في أنساب قومها قد تكلمنا على هذه النقطة وقال تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب قلنا قبل قليل النصبات التي أراد القاضي أيضاً يذكرها هي الصفات التي يمتاز بها الأنبياء فيأخذ من كل نبي صفة أو صفتين ويقول هذه صفة الجل في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيوب عليه الصلاة والسلام عندما يذكر أيوب يذكر ماذا صبره يذكر ثباته يذكر رضاه بقضاء الله عز وجل وقدره والله سبحانه وتعالى أثنى عليه ومنحه هذا اللقب فقال إن وجدناه صابر نعم العبد إنه أواب يعني منحة عظيمه جدا ما يستطيع أحد أن يزكي أحدا بمثل هذه التزكيه إنا وجدناه ولم يقل إنا جعلناه ولم يقل إنا خلقناه صابرا لا الله سبحانه وتعالى يريد وهو العلي الحميد يريد أن ينسب الخير لعباده يريد أن ينسب لهم الفضل وأن ينسب لهم السعي إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا مع أن ذلك كان بتوفيق الله عز وجل كان بهداية من الله سبحانه وتعالى ولكن يريد أن ينسب لك الفضل لأنك تحب أن ينسب لك الفضل فنسب إليك الفضل فنسب لأيوب عليه الصلاة والسلام الصبر إننا وجدناه القناه قناة صبر ما شيء أعطيناه الصبر ما شيء قويناه قويناه فعلا ومنحناه الصبر يعني الصبر لا يعني تتحمله الجبال تنؤ به الجبال ولكن مع ذلك صبر أيوب عليه الصلاة والسلام، فكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى فاصبر كما صبر اول العزم من الرسول إذا عشت سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قام به من تضحيات لوجدت من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج وأمثيل كثيره وكثيره جدا تبرهن على هذا نعم العبد إنه أواب نعمة صيغة المدح نعم العبد هو العبد فاعل بالمدح ومخصوص بالمدح محدوف تقديره هو يعود على ايوب عليه الصلاه والسلام إنه أواب أي كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من آب يأوب إذا رجع أواب كثير الرجوع مش غالب آيب يعود مرة ولكنه إذا كان يأوب بين الفينة والأخرى فإنه أواب صيغه مبالغة. مبالغة وقال تعالى عن يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه، وآتناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم وليده ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله سبحانه وتعالى اكثر من ذكر صفات عيسى عليه السلام يحيى عليه الصلاه والسلام استجابه لابيه استجابه لزكريا الذي يقول ربي هب لي من لزنك تحت طيبه ذريه طيبه الناس كلهم عندهم اولاد ولكن ألي طيبة هنا السؤال هنا مربط الفرس ربها بلي من لذلك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فأوحى الله عز وجل إليه ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يوشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا خمسات أذكر لي خمسة في سورة علي عمره. واتكرر الصفات أخرها في صورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه ووليد ويوم يومت ويوم حيا يعني الصفات كثيرة جدا منح الله سبحانه وتعالى ليحيى لي عليه الصلاة والسلام آتاه الحكم وهو صبي جعل الله عز وجل حنانا اي رحمه وحلوا على ابيه اولا ثم على بني اسرائيل قومه ثانيه وزكاه جعله الله سبحانه وتعالى طهاره ونقاء ونظافه وكان تقيا يتقي الله سبحانه وتعالى وكان بارا بوالديه عليه الصلاه والسلام وكان عليه الصلاه والسلام غير جبار ولا غير عاص بل كان متواضعا عليه الصلاة والسلام كان متواضعا كما اسلفنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فيقتضي الامر ان يكون الانسان متشبتا بهذه الصفات ان ياخذ كتاب الله عز وجل بقوه بمعنى ان ياخذه بعزم وجدين وحزمين لا ان يتهاون في ذلك خذ الكتاب بقوه اعمل بقوه والقوه هنا مطلوبه ومحموده كما قال كما قالت بنت شعيب عليه السلام لأبيها في وصف موسى إن خير من استاجرت القوي الأمين القوة تشعلك قادرا على تنفيذ ما أمرك الله عز وجل به والأمانة تمنعك من تضييع ما أمرك الله عز وجل بحفظه فإذا اجتمعت القوة والأمانة في الشخصي فإنه يستطيع أن يقود السفينة إذا شاطئ الأمان ولكن إذا انفردت إحداهما عن الأخرى فإن الأمر يختل قد يكون الإنسان قويا ولكنه جبار قاسم الظهر يظلم ويسرق ويفتك ويسفك الدماء ويفعل ويفعل. إذا قوته يعني في غير صالحه وفي غير صالح قومه وفي غير صالح أمته وفي غير صالح دنياه وآخرته قوته جنت عليه وجنت على, على غيره والعياذ بالله قد يكون الانسان أميناً ولكنه ضعيف فتتكالب عليه القوى الشريرة فتتسلط على امانته فما يستطيع أن يبلغ بأمانته بر برا الأمان ما يستطيع أن يبلغ بأمانته برا الأمان إيش من واحد أمين لو استؤمن على بيت المال لكان أميناً ولكنه ما يستطيع ولكنه ما يستطيع أن يقوم لأنه يفقد ماذا يفقد القوة إن خير من الساجرتى القوي الأمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى الرجال في زمانه وكان آمن, آمن الرجال في زمان أكثر الناس آمانة وأكثر الناس قوة حتى لو أراد أحد أن يصارع لصارعه النبي صلى الله عليه وسلم كما صارع ركانا كما ورد ذلك في كتب السيرة في النبي سعر قوة تلاتين رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لست كهيئتكم إلى غير ذلك من المواطن التي تبدو فيها قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أمانته فحدث عن المحر والحرج فأمانته رسوله صلى الله عليه وسلم سرت بها الركبان نعم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض أي من الصفات صفات الاستفاء أن الله سبحانه وتعالى يستفي هؤلاء ويرسلهم إلى العالمين. إنه كان عبدا شكورا يسب الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام. فيقول إنه كان عبدا شكورا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أَفَلَا أَكُنُ عَبْدًا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مثل هذه الآيات وينزلها في واقعه وفي حياته. ما يمدح الله عز وجل نبيا بشيء إلا والنبي صلى الله عليه وسلم متشبث بذلك. وما يذكر الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته كان النبي من الأنبياء متحليا بها إلا كان مسلمين قل نحن أولى بها. نحن أولاء من الشك به نحن أولاء بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام المقال على س عز وجل الإبراهيم عليه الصلاة والسلام أولم سومن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي خل النبي صلى الله عليه وسلم معلقا. نحن أولاء بالشك من إبراهيم. موسى عليه الصلاة والسلام لما لم يصبر على ما يقص عليه الخضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله وسلّم حتى يقص الله علينا من أمره ما شاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال لقومه ما تظنون أن فعلن بكم؟ قالوا أخ كريم وابن الأخ وابن أخيكريم. قال أقول كما أقيل أخ كما قال أخي يوسف لا تدري عليكم اليوم يأخذ نبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، يأخذ نبي صلى الله عليه وسلم من صفات الأنبياء وينزلها صلى الله عليه وسلم في واقع. أحدهم نال من الرسول صلى الله عليه وسلم آذى بلسانه، فبُلِغ ذلك الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قد لقد أُوديَ موسى بأكثر من هذا، فصبر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا سيرة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وصفات الأنبياء بين يديه ينافسهم في التحلي بها، ينافس موسى في التحلي بالصبر، لقد أُوديَ موسى، لقد أُوديَ موسى بأكثر من هذا، فصبر إشارة إلى قوله تعالى لا يأيوا يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجههم أيضا يصف الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم بأنه الكلمة وبأنه اسم المسيح وبأنه الوجه وبأنه من الصالحين الوجه أي الذي له وجه يمكن أن يقابل به الآخرين هذا هذه السعارة هذا مجاز الكلام فيه مجاز الناس كلهم عندهم وجه ولكن هناك وجه يعني مليح هناك وجه يعني يحيى يسميه العرب المحيى أي الذي يستحق التحية الذي يبرق منه الحياة كحياة المطر كحياة المطر ولكن هناك وجه آخر ان يرتكب من المخالفات والمعاصي ما لا يستحق به أن أن يرى ولا ولا يرى كان أيه عليه الصلاة والسلام وجهاً كان عليه الصلاة والسلام له وجه وقال وصف نفسه إني عبد الله يصف عيسى عليه الصلاة والسلام نفسه بقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني شبارا شقيا هذه الكلمات تتعانق مع كلمات يحيى عليه الصلاة والسلام فهو عبد الله وفي ذلك رد على الذين يقولون إنه الله إنه الإله إنه معبود إن الله كذا وكذا وكذا مما يصفون الله عز وجل بي تعالى الله عما يصفونه به علوا كبيرا فعبد الله عيسى يقر بأنه عبد لله إني عبد الله آتاني الكتاب آتوا الله عز وجل الإنجيل نجل أن يعلمه للناس وجعلني نبيا اذا فهو مرسل من عند الله عز وجل وجعلني مباركا بارك الله سبحانه وتعالى وجعلني مبارك أينما كنت يعني بارك الله عز وجل حيثما حل وصرح من من من قيم عيسى عليه الصلاة والسلام ومن أخلاقه ومن زهده ومن ورائه وتواضعه أنه ما وضع لبينا على لبينا ولا يبحث عن كن يأوي إليه ولا عنك وإنما يمشي طول النهار ويبيت حيثما غابت به الشمس يبلغ دعوة ربه سبحانه وتعالى ومن هنا سخر الله عز وجل له كل شيء فينزل عليه الرغيف وينزل عليه يعني ويبارك في حوتة فيأكل منها جميع أصحابه أمور كثيرة حدثت في, في معجزات حيث عليه الصلاة والسلام تجعل الله سبحانه وتعالى كائنا دائما معه أينما كنت مباركا أينما كنت حيثما حل وارتحل إلا والله سبحانه وتعالى يبارك له قوته يبارك له سعيه يبارك له دعوته عليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الصلاة ما هي الصلاة التي تعرفون الصلاة عندما نسمعه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هي التضرع إلى الله سبحانه وتعالى هي الدعاء هي المناجات وكل واحد والشكل الذي اتخذته مناجاته كل واحد عنده المناجات المناجدة كيف يعبد الله سبحانه وتعالى خصوصا في الغدوى والآصال يعني يصلنا في الغدوى ولاص في الصباح صلاة في الصباح وصلاة في المساء ولكن هذه الصلاة ما فيها الفاتحة لأننا لم تزل الفاتحة بعد ما فيها صورة ما فيها ركوع ولا ولا سجود إذا ليست كالصلاة التي نقوم بها نحن وإنما هي صلاة بمعنىها العام لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء فكل واحد منهم له صيغة من, من صيغ الدعاء يدعو الله عز وجل بها فتكون صلاته هذه هي صلاة عيسى عليه الصلاة والسلام صلاة دود عليه الصلاة والسلام صلاة عندما تسمع أنه يأمر على بالصلاة والزكاة وأنه يقيم الصلاة وأنه يفعل كذا المراد بالصلاة هو هذا. ولكل نبي صلاته نفس الشيء بالنسبة للزكاة فله أيضا الزكاة لأن إنفاق المال دائما مطلوب في سائر حوالي الناس في سائر أزمنة الدنيا إلا والغني مطلوب أن ينفق على الفقير إلا والأنبياء يدعون الأغنياء من أجل الإنفاق على الفقراء فسمي ذلك زكاة بطريقته بالشكل الذي أمرهم الله عز وجل على كل حال أو وأصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدته يقول العلماء برا بوالدتي يعني يبرئ أمه من الزنا بهذه الكلمة يبرئ أمه من الزنا قال وبرا بوالدتي بينما يحيى قال بارا وبرا بوالديه أبيه وأمه هذا قال بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا لم يكن جبارا ولم يكن شقيا بل كان متواضعا سعيدا فكان متواضعا في مقابل الجبار وسعيدا في مقابل الشقي فكان فعاش تواضعا وعاش ورعا عليه الصلاة والسلام وكذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى رجلا حيا سترا سترا يعني انه كثير التستر لا يرى شيء من جسده عليه الصلاه والسلام يستر جسده كله ما يرى شيء من جسده استحياءا استحياء لان في الحقيقه الزينه التي ينبغي ان نتنافس فيها هي زينه اللباس وليس وليس زينه الجلد فالانسان اذا جرد من لباسه أصبح وحشا اصبح وحشا من الوحوش ولكنه إذا ستر نفسه بزينة الله عز وجل له فهو في زينة كما قال الله تعالى خذوا زينتكم خذوا زينتكم عند كل مسجدين أي لباسكم الساتر لاجسادكم فإذا لم يصر الانسان جسده لم يظهر لنا زينته ولكن أظهر لنا وحشيته أظهر لنا بهيميته أظهر لنا اي أمور غير غير الزينة التي أمر الله عز وجل بها الله عز وجل امتنا على العباد بانزل لهم لباسا يواري سواتهم وريشا ولباس التقوى ذلك خير انزل لهم لباسين لباس يواري سواتهم المادية وهو الثياب ولباس يواري سواتهم المعنوية وهو التقوى ولباس التقوى ذلك خير لباسات لباس يواري سوات الجسم هو اللباس ثوب صوف نوبار شعر إلى غير ذلك من انواع الألبسة التي تفنن الناس في, في لبسها يقول عز وجل في هذا الشق يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أي الريش أي الزينة التزين يكون لكم كالريش للطائر فالطائر له ريشه الذي يتزين به ويطير به حيث ما شاء ويقضي به أغراضه وحاجاته فكذلك بالنسبه للانسان هذا الريش هذا اللباس ريشه اي زينته التي تصرع عورته ثم قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير قرأ ولباس ولباس ولباس التقوى اي انزل عليكم لباس التقوى ذلك خير مبتدا وخبر او ولباس التقوى ذلك خير فيكون لباسه مبتدى ولباس ذلك خير جملة من المبتدى والخبر في محل الرفعين خبر لمبتدائي الأول, الأول فتكون الجملة كبراء وهي اسم نخبر عنه بجملة ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى خير من اللباس الأخر لأن الإنسان أحيانا قد يسطر عوراته المادية ولكنه لا يسطر عوراته المعنوية ها هو لبس ولكنه يغتاب ولكنه يكذب ولكنه يخون ولكنه يغش ولكنه يفعل ويفعل ويفعل من الامور التي يندى لها الجبين فهذا وان كان كاسيا فهو في الحقيقه عار اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا أن ينبغي أن نبغي الإنسان أحسن لباس وهو تقوى الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام كان حيا ستيرا ما يراشئ من جسده استحياء أنه. ما الذي حدث أن بني إسرائيل تناولوه بألسنته وقالوا ما كان يستطير إلا لعهة فيه إلا لعيب فيه في برس فيه إنه آذر عظم إحدى كذا إنه كذا إنه يعني يختارون الأوصاف التي يمكن أن يثيروا, أن يثيروا بها أن يثيروا بها حفيظة موسى عليه الصلاة والسلام ويؤذنه هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه فتركه حتى وضعته على حجر في, في الخلاء في الفضاء يغتسل فماشى الحجر وهرب بتوبه إلى ملئين من بني إسرائيل الحجر يهرب مجيزة الحديث صحيح البخاري حديث في صحيح البخاري قال عدا من العدو مشي مشى انا قلت مشى ولا منصف فالانصاف عدا لان عدا بمعنى العدو جري الجري بالقوه قال عدا التوب بحجره فعدا موسى وراه ويقول توبي حجر توبي حجر توبي يا حجر حجر منادى مفرد العالم بحتفيا النداء ونوديا وهو غير عاقل لأنه فعل فعل العقلاء وكل من فعل فعل العقلاء فإنه ينادى يوجه إليه يوجه إليه النداء سرق وهرب وكل من سرق وهرب يوجه إليه النداء يا فلان يا قال فلم يقف الحجر حتى وقف فيه وقف به بين ملئ من بني إسرائيل وهم ينظرون إلى موسى عليه صلواته والسلام قالوا ما به من بأس ما فيه ما فيه بأس قال فأخذ ثيابه ولبسها وضرب الحجر ضربة أو ضربتين لأنه أيضا يعاقب كما يعاقب العاق لما فر له بتوبه أيضا أن يعصى وان يضرب بالعصى لأنه فعل هذا الفعل الذي بر الله عز وجل به موسى عليه الصلاة والسلام وما تشهد إليه الآية الكريمة أيضا من الصفات التي ذكرها القادع رحمه الله تعالى صفة الحكم والملك للانبياء عليهم الصلاه والسلام فوهب لي ربي حكما حكما يعني أنه وهب الله عز وجل له السلطه والقضاء من اجل الفصل بين الناس من اجل اقامه العدل فلم يكن الانبياء عليهم الصلاه والسلام كما يزعم بعض الناس مجرد وعاد لم يكونوا وعاضا نعم هم وعاد ولكنهم ايضا هم قضاة ولكنهم ايضا هم حكام ولكنهم ايضا هم قاده الجيوش ولكنهم ايضا هم ملوك يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فبعث الله عز وجل لهم طالوت ملكا طالوت ملكا الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء هكذا يعني بقوة القرآن وبقوة السلطان من أجل أن يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن لأن هناك أفوس رطبه يعني يفعل فيها القرآن الافاعيل يعني تستجيب وتمتثل امر الله سبحانه وتعالى ولكن هناك أيضا قلوب لا بد من السلطان لا بد من الحكم والقضاء لا بد من إنزال الحق عليها حتى تقبله على رغم حتى تقبله على رغم هذا هذا السلطان أعطاه الله سبحانه وتعالى لملوك بني إسرائيل والأنبياء بني إسرائيل المتأخرين بالخصوص فهو الله عز وجل لهم الحكمة والحكمة الحكمه يعني السلطة والحكمة أي الشرعات يا الله أزوجل جمع لهم بين الحكمة والحكمة كما جمع علي الرسول صلى الله عليه وعلى آله واسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قائد والنبي صلى الله عليه وسلم قاضي والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم حاكم والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم يعطي الحكمة وحاكم يعني يقيم العدل يقيم العدل بين الناس إلى إلى خيره وفي وصف جمعات منهم بقوله سبحانه وتعالى إني لكم رسول أمين. سورة الشعراء. إذا تصفحت سورة الشعراء فإنك ستجد أن كل نبي من الأنبياء المذكورين قال لقومه إني لكم رسول أمين. أي أنا أمين. أن أنا مرسل إليكم وأنا أمين فيما ما أرسلت به. أمين في تبليغ رسالة الله عز وجل إليكم. وقالت بنس الشعيب كما ذكرنا من قبل. إن خير من استاجرت القوي الأمين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسول ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا إلى قوله فبهداه اقتديه والله عز وجل منحهم من الحلم ما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم فبشرناه بغلام حليم وفي سوره أخرى بشرناه بغلام عليم في الدارية وهكذا نجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الشبال الإيمان القاضي عياذ رحمه الله تعالى سنعود إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى متتبعاً لهذه الصفات التي امتن الله عز وجل بها على أنبيائه ورسله وجمع ذلك كله في رسوله ونبيه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق الأنبياء وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء وأن يجعلنا من أتبع الأنبياء وأن يحشرنا تحت راية ولواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع أموال ولا بننا إلا من صلى الله بقلب سليم وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزيز عما يصفون والسلام على المرسالين والحمد لله رب العالمين